مستمعين الأفاضل مرحبا بكم مرحبا اختار باش يتبعنا ويتبع الموجة 100.9 FM في ولاية تكبلي خارج ولاية تكبلي سيتواب راديو نفزاوة بوانت اليوم موضوعنا في مشاغل نفزاوة باش نعيش التفاصيل الكاملة اللي بتبيعها والمهمة في ظروف الجهة هذه خاصة فيما يخص التقلبات الجوية معاكم أحمد العامري في ولاية تكبلي بتبيع أحمد العامري في الميكرو كيف كيف زادة من الجانب التقني معنا برهان بن عبدالله الله فقنا من نص نهار حتى للماضي ساعة وثلاثين دقيقة نعاود نرجع اليوم موضوع مهم والأهمية متاعها تكتسي بعد اللي صار في ولاية نابل والتقالبات الجوية اللي كان أعلن عليها المعهد الوطني للرصد الجوي اللي كانت باش تشمل بعض مناطق الجهات اللي منهم ولاية جيبس الحديث ما هوش على ولاية جبيلي في التقالبات الجوية لكن ديما كإعلان طبعا نحاول على الأقل معناتها نركزوا على النقطة هذه لقدر الله معناها تصير في الجهة أي هطول أمطار أي معناتها بحاجة التقالبات اللاجوية هذه نشوف الاستعدادات متاع الايدارات متاعنا خاصة بعد انعقاد لجنة مجباية الكوارث امس العشية في مقر ويلات كبيلي باش نشوف شنو الاستعدادات الكاملة للجنة هذه لجنة مجباية الكوارث العادة لجنة هذه تنعقد قبل البنهارات من اي طرق لكن انعقاد لجنة هذه كان برح بعد المعهد الرصد الجوي كان اعلن على التقلبات اللاجوية بداية من اليوم بش يكونوا ذيوفنا عبر الهاتف سيد ويلي جبيلي سيد سامي الغابي بش ناخدوه عبر الهاتف أبرتير من نوسنهار وذلاثين دقيقة السيد المدير لا الجهوي للتجهيز سيد نجيب فاضل بش يكون حاضرا معنا في المباشر بش ناخدو معاها التفاصيل الكامل فيما يخص التجهيز علاش خطر وإدارة التجهيز هي إدارة من الإدارات المعنية في لجنة مجبهة الكوارث هي عدد من الإدارات اللي تشمل اللجنة هذه لكن ديما بتبيعنا ناخذ التجهيز عليش خطر البنية التحتية الطرقات متاعنا شنو ما نتحد الضامن أنه الطرقات متاعنا سلامة متاحها هل أنه سلامة متاحها جيدة هل أنه اللي صار عم نول خاصة في منطقة تقصر غيلين ما يصيرش العام هذا بعد هطول كميات كبيرة من الأمطار الموسم اللي أفارت الحديث لما هذه على أمطار كما قلت فيما يخص الجهات الجنوب وبش تشمل حتى وليتكبلي هاك عليش اليوم اخترنا الموضوع حدية لجنة مجابهة الكوارث في وليتكبلي والاستعدادات فيما يخص الادارات المعنية خاصة إدارة التجهيز بعد الفاصل بش نستقبل أذيوفنا اللي بش يكونوا حاضرين معنا من تو حتى للماضي ساعة وثلاثين تفقها We're in a little bit of a mess, but we're not going to be نرحب بكم ونرحب بكل من التحقيقينا في برنامج مشاغل نفزاوة لليوم الاربعة ستة وعشرين سبتمبر الفين عشر اليوم الحديث على موضوع اللي يسمع يقول علش جبدين الموضوع هدايا؟ إذا كان ولاية قبيلية ما هيش مطروحة من الأسماء من الولايات اللي بيش يوصلها بطبيعة بعض التقالبات الجوية اللي كان أكد فيها وأكد عليها المعهد الوطني للرصد الجوي لكن دورنا كأعلام يلزمنا ديما نحاول نجبدو النقاط هذه وخاصة الاستعدادات متاع لجنة مواجهة الكوارث لكن معناه قدر الله معناه لأي احتمال إنه نزول كميات كبيرة من الأمطار الأسئلة اللي بنش نطرحها اليوم على ذيوفنا شنيا الاستعدادات إمتاع الإدارات المعنية فيما يخص لجنة مواجهة الكوارث خاصة الحالة إمتاع على التروقات إمتاعنا هل إنه الحالة تنجم تستوعب كميات كبيرة من الطرقات من الأمطار منش نحكي على 7 ولا 8 ملليمتر المرة هذه المرة دي نحكي على ميتين ولا أكثر من مئتين مليمتر كما صار في ولاية نابل. الحديث على المعهد الوطني للرصد الجوي الحذر والحذر تحذير فيما يخص ولايات نابل سوسا والمنستير والمهندية وصفاقس وجابس وامدنين مدنين بتبيع نعرفوها من الولايات اللي موجودة السودود متحال تنزل توصل إلى ولاية إقبيليه هك علاش اليوم ترحنا الموضوع هذين نعتبروه موضوع. مهم موضوع من أهم مشاغل ولاياتك بلي ومشاغل نفزا ونتبع حتى في مواقع التواصل الاجتماعي اليوم ناس كل تسأل على العاصفة اللي تم الحديث عليها في وكان أكدها المعهد الوطني للرصد الجوي هك علاش اليوم تحذر معنا إدارة من الإدارات المعنية فيما يخص لجنة مجبهة الكوارث اللي هي الادارة الجهوية للتجهيز والسيد المدير الجهوي سيد نجيب فاضل حضر معنا في السجون مبارح كانت تقريبا العشية مع الاربعة والخمسة ان عقدت جلسة في الغرض فيما يخص لجنة مجبهة الكوارث خنشوفوا شنين النقاط اللي تم تترقلها وفيما يخص زيادة الادارة الجهوية للتجهيز في حد ذاتها خاصة في حالة الطرقات عنها الجهات كما جهه قصر غيلين في العاده ديما في مواسم الامطار تصب الامطار بصفه غزيره في المناطق هذيه حتى لأن معناتها فما طرقات تتقطع على المواطنين وتنعزل المنطقه لانه الاداره الجهويه اخذت بالاعتبار المناطق هذيه سي نجيب فاضل مرحبا بك شكرا لكم مرحب بكم مرحبا بكم إداحم زوا أعطيك صحة تقرب لي الميكرو ااا سينجيب بالالمدير الجهوي للتجهيز الإدارة الجهوية للتجهيز هي إدارة من الإدارات المعنية ونسموها من الإدارات معناتها المهمة في الموضوع هذا زاد معكم الحماية المدنية بتبيع أنتم فيما يخص التحذيرات اللي كان قدمها المعهد الوطني للرصد الجوي بعد ما عشنا زادة ظروف مع اهالينا في نابل وناس كل تأسفنا على الظروف هذه كموش كان اهالي نابل فقط انه انا ما حتى اهالي الولايات الكل في تونس هو فما تخوف نوعا ما للمواطنين حتى في ولاية تقبل اليوم الناس كل تتصل بينا عبر الهاتف اش فما جديد في التقلبات الجوية اش فما جديد في ولاية تقبل لي هل فما امطار ولا وقتاش ولت الناس تسأل حتى وقتش العصار رفنا منها على التقلبات الجوية هذاك علش انت اليوم حاضر معنا قمت بي لجلسة امس العشية هي جلسة لجنة مجابهة الكوارث هل نعتبرها جلسة طارقة ولا نعتبرها جلسة استنفار كيفش نجموا نسموها الجلسة هذي تن يمكن تكون الطار أو تن تحت الصنفار هي الأعضاء اللي تبرقية لبعثاتها الجوي مم. سيد الوالي رئيس اللجنة بتاع المجابات كبار تسد على الأعضاء كل أعضاء بالموسعة اللجنة الموسعة منها على حتى باللواحدة رؤساء البلديات معنا تم التطرق لعدد النقاط خاصة أكثريتها هي التحضيرات توصيات الجلسات اللي فات التحضيرات الجديدة من هال و تحسب بنه الامطار سي آه فاضل او سي نجيب آه آه التحذيرات آه ما شملتش ولايه قبلي هي فماش اسم ولايه قبلي لكن مع هذا الكل اللجنه انعقدت كيفاش نجموا نفسها لانه تم ذكر ولايه مدنين وقابس على خطرهم هم قراب لولايه قبلي هكا علاش انتم استنفرتوا ولا الاستنفار حتى ولو كان ديما الاستنفار موجود و... عند ربي هي احنا هي الاستنفار تحسباً لقدر الله توصل مطر نتمنى أنها تكون خير غايه نافع لجانب أنه استعداد زائد الامطار اللي تصب في تتاوين حسن في بالنسبه بالنسبه للجبال تاع بن مدنين اللي المطره نتاعها توصل اكثر على جزء من الاراضي نتاع باللي خاصه المنطقه نتاع قصر غيلان واد هي منطقه واضح. سياحيه حساسه بشني النقاط اللي تم لا تطرق لها في فيما يخص هم حاجة هي المعدات الإمكانيات البشرية للتأكيد على ظهور على الاستمرارية في في الإدارات تليفونيات من السواق تكون من نقول من مسافرين ثم توصيات على اللجنة اللي فاتت هي الفعّة دي زيارة عملنا زيارة للمواقع الممكن تدب في الزرقاء هي أماكن الأودية، أماكن تجمع المياه في من المعتمدية تذيك جبناهم وطرقنا نقاط تذيك كل كإدارة اللي در تجهيز هي عضو من اللجنة هذه اللي هي تحت رئاسة الولاية وصرته في العمليات تحت رئاسة حماية مدنية أما نقاط طلبها كما إمكاني أنه مقاولات تعاوننا مديناها من الصباح بقائمه المقاولات وين تنشط حاليا واش التليفونات نتاعهم المعدات ان شاء الله متى متى حسب ذكر المقاولات انه تخافوا اللي صار في بينجردين اللي العام اللي فات معناها يسير في ولايه تقبلينارفو اللي, نعرفه اللي مناطق المناطق هذه اللي منهم فما حتى المقاولين المعدات منا... في ال... في اللي المقاولين هذوم هذيل ولا والم... هي في السور تتدخل المقاولات مع المعدات بالمعاديات كبرت الله المقاولين وين موجود موجود من مم مم في الكل المقاولين قلبي اللي هي من أحسن مقالات لعنا في الطرقات من أكبرها من أكبر المقاولات موجيني في بقولي بحل بحاولها متعاونين برشا مدينة الولاية واللجنة رئيس اللجنة كبرت بالقائمة متعاون والمؤديات وين موجودة متعاون. يلا ترى يطلع الساعات تبقى كورون نمشي. ي يعني م. م. يعني, ف... يعني المطلوب المرة هذه اللي دارت في حالة يقاضي. حالة استنفار حالة يقاض. واضح. هات نحكوا قبل ما منواصلوا في النقاط الاخرى نكملوا في اللجنه هذه اللجنه كيفاش تشوف انت مش اول مره إدارة التجهيز تعيش اللحظات نتاع هطول امطار في ولايه قبلي هل ان النجم اليوم نقوله انه اللجنة مجابهه الكوارث في السنين اللي فاتوا قامت بدورها فما اخطاء صارت المره هذه ركزتوا عليها باش ما تصيرش العام هذايا ولا شنو تقييمكم لللجنه في مواسم الفاتره النا الحاجة ماهال الممكن تكون به في بلي أنا الكوارث والأمطار مش في المناطق السكنية أنا تديات تدخلات هي في طريق الطريق جبسة سبب الأمطار في, في أود دخلنا فيها بدارشة تق طريق الحمد لله مثل ما شر واحد الأمطار مب بي... مثب بعيدة من هبوط متع في السبخة ما هي بقصش المدينة تدخلات مبجسة مع الكلمة كوارث ما هي لاب هي استعدادات لي الامطار والقصان الطرقات من الاكثر التي التدخلات الوقت قبل حتى في قصر غيلان الحمد لله هم وعاملوا في اول عام من اسنانه العام تدخل لقاء غادي من اهمش من اجست حرس كان والحمايه واللجنه كامله والمواطنين كل مكان متوقعين من اهل الوصول لامترختي قلت في بن خداش بعيد على 100 كيلومترات من سنوا فيه باش يجي دونك دخلوا خرجوا السياح وطنب الاسرات نتاعها وديما في كل حالاتي كل لازم لازم تشوف اش وتصلح وتشوف نقاط نتاعها يعني فما خطا فما أخت حاولت العام هذا يتتفادو مش هي مش أخ... فما اخطاء ولا نقص هي مش اخطاء كي م... إنه اللجنة ما دخلتش في مع المواطن في كوارث في المدن. مم. أنا هي في سرعة. مثلا طريقت قص. باش نصلحه. بش نبقو مثلاً خمسة وعشرين. هي ما هي كارتة ولا اللجنة هي. ناقص ناقص. مش, مش نواقص هي تحسين. للسعادات الموجودة قبل. قطري ما سمشنا نقص. خطرت ليك تقص. واضح. مش تقص ساعة ولا ساعتين مش سمشنا نقص. نق نق قدر الله وقع في أضرار مادية. لكن جدل ال... الرعب اللي صار العام اللي فات للسياح والرعب لأهلينا في في منطقة ااا أقصر غيلان زاد نزم ونسموه وحالة معناتها من... من الرعب نجم تقلق زاد هي من ما ما وصلش السياح خرجناهم واخذنا الاحتياطات قبل بسوايع يعني يعني نجحت العملية لا العمليه ناجحه اما نحاول باش نصلحوه ولا نحاول نحسنوا استناد الجهود حتى في اللجنة هذي ذكرنا هذه اللجنة تاع الخليه نتاع المتابعة والمراقبة والاعلام خاصة من باش تكون الناس في بالها مم. هي احتياطات ناخذها بالمسبق لتحسين ما هو موجود معنا شخص نعتبرها شخصيا من اللجنه قامت بخدمتها وبقيت حس في ما يخص التجهيز الركز شوي على التجهيز بما انه هو عنصر مهم في لجنه مجابات الكوارث اللجنة مجابات الكوارث والتجهيز بالذات اكثر حاجه تركز عليها اللي هي البنيه التحتيه البنيه التحتيه في ولايتكم اللي بصفه عامه مدير التجهيز شنو تقييم البنيه التحتيه هل نعتبر البنيه التحتيه متانا قادره انه تصمد أمام مئتين وخمسة وعشرين متر عندها ملي متر أم لا؟ هذا السؤال اللي تسأل رغم أنش على سبعة ولا ثمانية متر لا, لا ملي متر أقول نختمو في الجنوب نختمو على الميتيول العادية بتاع الجنوب نختموش على مئتين وخمسين ملي في الجنوب اللي هي مناها مطر غير متوقع وغير مدروسة مش بنختمو على ممكن بعد ألف سنة بش ديك المطر كم هيك احنا الطرقات تها نوع من المعادلة اقتصاديه واجتماعيه وسياسيه و... و... وحتى السلامة للطريق نحن <تصفيق> نحن ال... على, ال... على مسلك فلاح نحن نطيق على التروت <تصفيق> <تصفيق> ثم مستوى سلامة على في... على التروت نخدم على التروت على مسلك نحن على مسلك نحن على مسلك عشر 100 او ثلاث سنه نحن نحن نحن على نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن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 تستوى بمئتين وخمسين اللي هي تجيك مرة في الفسنة. كما م. اللي صار كما اللي صار في ودر ربيب الجندرة اللي كانت تكسرت في ودر ربيب وراح ضحيتها معناتها أرواح بشارية في جهة ما بين الحام وجبلي هذه كمن الكوارث اللي عشناها في الجهة. م. بس ها قلت كده هي مستويات م. م. من إن جيت سوت ناحية كالطرق السيارة المزم يزم ومتقش فيه المخلص من هم ما كانت هذه نخدم على 100 سنه تاع مطر من مو امطار موسميه من مثل في الطرقات الوطنيه هي على 50 سنه منها الديشاح من بعد اللي وقعت في 2014 كنا ذكر 14 2014 الطرقات من القنات الكل اللي كبرناها ووسعناها وتوا حاليا تخدم من العمطار التصبت في 2014 منها النجم تستوعبها وبالوافية منها واضح بش نكمل معاك سي نجيب فاضلا بعد شوي فيما يخص اللجنة وفيما يخص الإدارة الجهوية للتجهيز بعد شوي بش يلتحق بنا عبر الهاتف سيد ويلي قبيلي سيد سامي الغابي بش نتحطم معاه على استعدادات الادارات المعنية لكل فيما يخص لجنة مجبهة الكوارث آه سي آه طبعا نجيب هو مدير للتجهيز وتحضر معنا اليوم علش نسموها كوارث إذا كان الجهة بتاع ولاية تقبل لي معناتها ما تصلش فيها عدد كبير من الأمطار هل أنو ولاية تقبل لي نجمو نقولو ما هوش بيش تصير معناها هكا إذا كانت تحكي اليوم على تقلبات جوية معناها تخص منطقة ومنطقة لا هل أنو معناها عندكم على المديرات ما تصيرش ميتين وخمسة وعشرين ملليمتر نحكم عند ربي. بنحكم على الغيب نح على الامور الأمور العادية نحكي تخدم طريق أه... تصرف عليه أه... عشرات من يردويات على قنطرة على مئتين وخمسين مليمتر مم. اللي هي ما توقع ممكن ألف سنة تجيش مرة مم. من هذا أه... ثم كلفة نحن في بي... بلاد أه... ثم بين الاقتصاد وبين الأمور الفنية وبين سلسلة أه... أه... مثل مش منا في, أم... في التاريخ تاريخيا صابتش متر مئتين في مر فيد مرة, مرة من هذا. هو ما صبتش مئتين وخمسة مهي. وعشرين وتكسروا دربابو والال من الجنترم تعالوا وراح ضحيتها تقريبا زوز ابناءه والوليد حتى الاسم يمتعهم سيتم يعني هم أهلي تومبار يعني يعني كيرث به. وهذا كأليش إحنا في في اللجنة هي الاعلام والتوقي اللي هو حتى ولو برشا مطار وتكسر الطريق وهذاك متوقين كأن المواطنين ما يتعودوا شاط الطريق اعتراف كل خدمة خدمتك حرص سكر الطريق كتجهيد سكر الطريق كالمواطن في بينهم ويصبر بحاول حتى ولو الماء يتعدى فوق الطريق ما يوقع حد شيء إن شاء الله. واضح واضح وهكذا أهمية التوقي وخدمة اللجنة هذه وخدمة زادها حتى المواطن يجب يكون أوه. فطن الفتره هذه ويكون على درجة كبيرة من اليقظة طوالما بعد زادا نواصل في موضوع المواطن شنو الدور متاع المواطن في بشعون اللجنة هذه لجنة موجبات الكوارث خاطر صحيح لدارة الكلها معناتها باللي تقدر وبالمعادات انتاحها موجودة لكن هل أن المواطن عنده دور في مساعدة اللجنة هذه أم لا بعد الفاصل بشأزادة نستقبل فيها السيد ويلي يقبلي عبر الهاتف للحديث أكثر على لجنة موجبات الكوارث في ويلي تقبلي بعد انعقادها. أمس في مقر الولاية ذاك كل بعد الفاصل وبعد لحظات باش نكمل ونوصل في موضوعنا اليوم نعود نذكر الموضوع اليوم هو موضوع مهم جدا باش نحكو عليه الحالة متاع الطرقات متاعنا في ولاية كبلي البنية التحتية بسفة عامة فيما يخص الطرقات بالذات حضر معنا السيد المدير الاجيزة والتجهيزة سيد نجيب فاضل وعبر الهاتف السيد ويلي كبلي بعد الفاصل شركة النزول للتجهيزات العامة تفرح بكم وتوفر لكم اللي تبغوا لهم التجهيزات في الفلاحيه زيوت وجرارات وكل المعدات الفلاحية موجودة في شركه النزول للتجهيزات العامة بتريكتور زرا ما عليكم كان تتصلوا 79 85 78 شركة النزول للتجهيزات العامة اخدم أرضك وضم عن تكنيو صلى الخداء والفاتورة مما عاد على 100.9 أفهم تسمع جديد الموسيقى العربية الشرقية الغربية وغيرها من أروع الأغاني الجو التونسي زين الصحراء سالتينا تريتاي من قاع الخابية وغيرها من المرافقات الغنائية 100.9 أثن بدل الموجة وخليك قريب kana monale casablanca مشاغل نفزاوة مع أحمد العامل كل إربعة من نص نهار للمضي ساعة ونص مستمعين من جديد نرجع معكم في برنامج مشاغل نفزاوة لليوم الإربعة اليوم كما كنا ذكرنا في بداية البرنامج انه بدينا نحكو على موضوع اللي هو استعدادات لجنة لمجابهة الكوارث بيكبالي للحديث على التقلبات الجوية المرتقبة بعدد من ولايات الجنوب بطبيعة يحضر معنا السيد نجيب فاضل هو المدير الجهوي للتجهيز وسيد ويلي كبالي سامي الغابي عبر الهاتف بش يكون حاضر معنا بعد لحظات مش نحكو زادة على الحالة وحالة البنية التحت في الجهة خصوصاً التي رقات سي نجيب فازر المجدنا رحبيك. مرحبك للميكروبران. بس السيد مدير في الجهة هو كنا تحدثنا على اللجنة واللجنة مجابهة الكوارث في ولاية كبلي وأهم النقاط اللي تم التطرق لها ومن أهمهم هي اللي فيما يخص الإدارات الإدارات المعنية اليوم. بصراحه وكنت انت اليوم حاضر وخاصة اداره التجهيز هل انه الاداره نتاع التجهيز عندها المعدات الكافيه انه تكون معناتها على اتم الاستعدادات خاطر صحيح على الورق وفي الاجتماعات نتاعنا ديما نتحدث على الاستعدادات لكن انه إدارة متعة الجهيز وإلى حماية مدنية وإلى إدارة الصحة لكلهم الإدارة هذه الكل ديما في العادة في الأيام العادية نتشك من النقائص هل إنه النقائص هذه تم تطرق لها أمس في في اللجنة ولا بأهي كل إدارة لازم عندها شوية نواقص ماذا بينا نفتش على الديال احنا على في كل إدارة ماذا بيها تخدم مطرية عندها بزايد عندها كل شيء منهوين طرقات امتعها بكتال النقائص هو النقائص نحن حتى في التجارب اللي مثل في أمطار متعلقة في في أوت اللي وقعت إنه طريقة تقص في طريقة جفسة. وتشوفوا المستوى متها تدخل اللي هو تقريبا تدخلهم في الليل من أهل من العاشرة حتى الخامسة صباح. نعم في نفس اليوم اصلاح الطريق من أهل وأنت رحلة التراب اللي وصلح لسلاحات وقعت في ذرب أسبوع. الالسادات موجودة موجودة بحولها. نواقصا مع النواقص بطبيعة احنا كأدارة اهم الاشكاليات اللي عنا احنا هي الناتج عن كبر المساحة متاع الولاية اللي هي تدخل متاعنا من قبل اللي نمشي مثلاً المطروحه ولا من قبل اللي نمشي كسر غيلان بش مئتين وخمسين كيلومتر أو وخمسين كيلومتر من المسافات الكبيرة هذه أهم حاجة لها هي للنقص المعدات مم. اللي هي الإدارة مع الناس من الإدارة ااا تنبين نقص ايه ما نغطوش يعني شمس بالغربيل النواقص موجودة, موجودة عندنا النواقص موجودة. يلزمنا نحكو عليها اليوم مم. خاطر راوي يلزم زادة طبعا الرئاسة الحكومة الوزارات المعنية كل وزارة التجهيز يلزم تعيي بالنواقص متاع لدارات متاعنا باش باش نحاولوا نتفايدوا اي معناتها نقص عليش اليوم باش غضوة ما يكونش مدير التجهيز ولا والي يقبل ولا المديرين الاخرين كبش في دار على خاطر ديما نشوفه انه في في في اللحظات هذه لا قدر الله تصير اي, أي كارثة ديما يمشي ضحيتها الاسم اللي هو المدير الجاه هو المثال ولكن بعد يقول لك يا ايالتني راني تحدثت على النواقص هذي موجود نواقص ما نعرفوه احنا والدخله خاصة مش كان في, في الكوارث حتى في الامر العادية مثل في مش نحو رمال من الطرقات من الخدمة العادية اليومية خاصة في الربيع معروفة قبل لي ريح رمليه من الطرقات على الطرقات تسكر ندخلو ما ناقص موجودة معلمنا بها الجهه وكمركز المركز هذا في باله لكن هذا ما يهمناش انا ما حابسين نخدموش احنا كيما قلت لك من ها الباهي حاجه في قبلي ان عندنا مقاولات من صنف اللي ميتيه من ها السقف بدون سقف معناها مشاوا عليهم عندهم ماتريال عندهم يعاونونا يعاونونا ويطلبوا نقلت المعدية يعطونا تحاول من ناحية هذه النواقص لقينا حلولك كيف نساء من حتى قلنا نقول لي عنا نحن حاملتنا واضح توقعاتكم حسب الحديث على الأمطار توقعاتكم الأمطار في الجهة قديش حسب حسب توقعاتكم أنتم من بارح في اللجنة احنا نقرأ حسب كل شيء نقرأ حسب المكسيمون مالاسيس باش كي يجينا المعاقل نقول احنا حاضرين احنا قلنا حسب حتى مش مطر جاي من قدنا حتى احتياطات حتى واللي عن نقاط النواقص في اللي ص في وليدك بلي في المدن في المدن شوية شوية حتى المعتمدين حضروا معنا في مم. اللجنه ليشنا في بدنا حتى نقاط منها. حضرنا حتى شفنا تام تاع بومب المياه منا بس المياه من الأمطار من مم. من الم... من ساكن منها. اللي هي بش نمشي المت يوم والمت يوم نقول لك اسم اضطر في لكن مم. هذا احنا في الاحتياطات متاعنا في التوقي منها نحضر واحنا كل شيء منها واضح واضح سيد المدير الجهوي للتجهيز سيد نجيب فاضل نرجع معك بعد لحظات استسمحني بش يكون حاضر معنا سيد ولي قبلي سيد سامي الغبي عبر الهاتف وعلى مباشر سي ولي قبلي مرحب بك سيد سامي الغبي مرحبا بك ومرحبا بالسادة المستمعين ومرحبا بضيوفك الكرام سي شكرا لك سيد ولي قبيلي اليوم الحديث على تحذيرات المعهد الجوي لعدد من الولايات المنهم قراب لنا منهم ولاية جابس وولاية مدين الحديث نعم. على سدود نعم. كما بنخداش اللي معنات عنده علاقة بالامطار نجم تجينا للجها في ولايه قبيلي هذا إذا كان ما صبتش المطر عنه في الجهة اللجنة موجبهة الكوارث اللي ترؤسها سياتك كانت يوم أمس عملت اجتماع شنية أهم النقاط اللي تحدثت فيها صحيح اليوم يحذر معنا سيد مدير الجهوي للتجهيز على التجهيز لكن فما إدارات أخرى معنية شنية أهم النقاط اللي كنت تحدثت فيها واضح شوف قبل ما ندخل الساعة وما نخوضه معنتها في النقاط واستعدادات اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث والتفاديه وتنظيم النجدة لابد وأنه نشيره إلى الكارثة اللي صارت على مستوى ولاية نابل ونترحمه معنتها على أ من الأشخاص اللي راحوا ضحيت معناتها تلك الفيضانات وإن شاء الله ربي يرحمهم وربي يصبر أهلم وذويهم خذ كل شيء يتعوض إلا كان معناتها الروح البشرية <تصفيق> هذا اولا ثانيا وتعرف معناتها الحديث والنص معناتها شو يقول وأنه قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا <تصفيق> وتعرف أنه معناتها كل ما نطلبه إحنا نقوله يا ربي إن شاء الله يعطينا أقل من جودنا <تصفيق> يعني معناتها إذا كان سمى حاجة إن شاء الله نكون وإحنا قادرين عليها نسكل ورب يخفى <تصفيق> <إن> شاء الله <تصفيق> إن شاء الله ربي يخفى علينا <تصفيق> الاثنين باش ندخل معناتها في الموضوع اللجنة الجيوية لمجابات الكوارث وتفاديها وتنظيم النجدة كانت معناتها عقدة أول جلسة يوم 16 عود 2018 في إطار الاستعداد للتقلبات المناخية في فصلية الخريف والشتاء <تصفيق> وكانت طلبت معناتها عملية تحيين المخطط يعني المخطط بتاع النجدة وغيره وكذلك ما يعبر عنه بأن جرد النقاط الزرقاء وكم قولوا هنا النقاط الزرقاء يعني النقاط اللي تسبب معنتها مشاكل عند طهات الامطار بنسبة كبيرة كنا أيضا على مستوى معنتها اللجنة كنا دينا لتنظيف معنتها الأودية وكذلك الطرقات كذلك تعهد بالشبكات تحيين المخازن أيضا تم التعرض معنتها إلى ضبط الإمكانيات والوسائل معنتها تاكد من مدى جاهزيتها للاستغلال كنا ايضا تعرضنا الى مشكل معناتها قصر غيلان باعتبار وانه تعرف ان منطقه قصر غيلان هي منطقه مهدده الفيضانات على اعتبار وانه مشهداتها معناتها عملول وكذلك معناتها اول عملول ايضا معناتها صار كيف كيف بالتنسيق معناتها مع ال اسمها الرصد المصلحة بتاع الرصد الجوي دي ما يقع معنى تحيين المعطيات واحنا ان شاء الله كم يقولوا فهرنا مستعدين احنا وجميع معنتها المصالح سواء كانت امنية سواء كانت وقائية سواء كانت عسكائية او فنية كذلك احنا رأوا تمام منظمات زادة تكون موجودة ورأوا على مستوى ولايه قبلي ان شاء الله الناس الكل تكون لحمه واحده والناس الكل على اهبه ان كان معنتها في ذلك خطر ونرجع ونقول ان شاء الله ربي يعطينا اقل من جهودنا <تصفيق> على اعتبار وانو الهد الان راو يعتبر معنتها هالاخطار معنتها بتاع التخلبات المناخيه تكون بعيد علينا لكن هي لما نقولوا كمش تمس جابس أو تمس مد ديما تبقى حتى إذا كان مجت ناش حاجة معناتها بتاع عم ترغ كبيرة أكيد وأني مش جي سيلان الأودية واللي هو الأكثريّة يكون على منطقة معناتها همشية واضح سيد اللي هو فقدت نحب بنسبة ليك أنت كويلي قبل اليوم المواطن يحب يطمن يط صحيح يسمع في استنفار اللجنة وصحيح يسمع في معناتها اليقظة والحذر نحب السيد ويلي كبلي هو اللي يتوجه بكلمة لأهلين احنا بالعكس نطمن جميع معناتها أهلين الموجودين هنا وأنه إن شاء الله على تم الاستعداد وربي دي ما يبقى لها ستر إن شاء الله بلاد كاملة وتونس كاملة إن شاء الله واضحة سيد ويلي فيما يخص المواطنين شنو دور المواطن معاكم في الإدارات المعنية فيما يخص لجنة موجبات الكوارث بالنسبة للمواطن راو هو في حذاته راو إذا كان ثم مشكل لابد من تبليغ ذلك المشكل حتى عن طريق السلطات المحلية المتمثلة في معرض مد المنطقة أو كذلك معناتها العمدة المكان أو أي معناتها مركز أمني مرجع النظر واضح واضح سيد الوالي شكرا لك على التدخل يعطيك الساحة على التدخل هذين نعاود نذكر إنه بتبيع فيما يخص المعهد الوطني للرصد الجوي مذكروا سراو ولايت قبلي لكن مع هذيل كل الاستنفار واليقظة واجبة ومطلوبة من طبعا الإدارات المعنية وفيما يخص خاصة لجنة مجابهة الكوارث نرجع معك سيد المدير اللاجئة والدجهيز على الأقل هذه رسالة طمأنة لأهالي وإهالينا خاصة في المناطق لمنهم أقصر غيلان والمناطق المحاذية لهم فيما يخص الرسالة اللي كانت قدم بها ولي قبل هو يرأس اللجنة هذه بتبيع عندكم التفاصيل الكل عندكم النقاط الزرقاء اللي تمسهم أكثر الأمطار مع هذي كل فما رسالة متأتمن أو هذي الحاجة الإيجابية على الأقل إن شاء الله هؤلاء كما قلت كده السادات الموجودة بقلين حساب حتى الأمطار فصل المنطقة منها قدين العثيات متاعنا حتى المذخات متاع الشفط المياه منها عمل اللجنة برئاسة الجانب عمليتي دراسة حماية مدنية بتبي تحال الناحية التدخل العمليتي <تسؤال> مراجع على كل وسائل كل شفناها ببقات الأمطار اللي صب في مدنين والبشتين والكسارغيلين حاولهم على تم الاستعداد الأمطار متعال تعاول تعر تاليفيات منافئ موسم الفرد موسم الفرد يخدين عليها دراسة خطر مع نفس الوقت كنا عنا دراسة متاع المسيق ومشيها باش نعودوه ونهيقوه خذينا حتياطاتنا على المستوى المضطرة ذيكا وقرينا حساب المنشآت ونقاط عبور المياه خطر مشيكولها منشآت بنجم من حتى الماء الويد نعملوا منشآت تحت في الويد في حال ذاته من الماء يتعدى فوق المنشآت المهم يتكسرش الطريق يتحبس شوية ممكن لحركة المرور ساعة ساعتين المهم الطريق ما يتكسرش ما يعني هذه التصورات انتم خرجتوا المناطق ذي وقاعدين جين تخموا في تصور انه لا لا لا نحن بتنفيد مش ولا تنفيذ ال... ال... ال... المقاولات مع, مع ستة جزء أقصات عند في قابس في جزء متاع قابس وززء أقصات عند في قبلي وصلوا okay. المعدل الـ 50% في الإنجاز مش نحكو على تصورات و... آ... نحكو على أشغال أشغال في فساد الإنجاز موجودة ماتيري الموجود غادي ماتيري للناس أخدم تزفيت جزء هام فممكن من ستين كيلومترات ثم وصلوا جي خمسة عشر عشرين كيلومترات تزبطت ما بينه وبين الجابس، الأشغال موجودة، القناطر منها أول كل قنوات حساب متها، حاجة واحدة بركة هي اللي كنا كنا قلتك أول مرة تم مستويات في الطرقات في اللي كمسلك، منها نسح ورواحنا أن الطريق يتقص الحركة الجوالين مع السلامة للموطنين، الجوالين نسح منا نح نسح ولا رواحنا بس تسكر قص الحركة الجوالين، منا الماء يتعدى فوق الود فوق الطريق في الواد فوسط الواد الداخل ال ااا بيت بيت بيت بيت حل منشئات كفاء الحماية بشمتكسرش ما اعتقد يم موجود بالخرسان الاسمنتية ااا المشايات الصغيرة كلها فوق ال اقل حسابها كل ااا بحاول لها حتى لو جي أمطار كما أمطار الخريف اللي فات والمتين المليمتر كيبني اخداش منها بحاولات ممور عادية في كسر غيلان ان شاء الله ان شاء الله به نحكي شوية حتى على المناطق هذه اللي هما قبلي المدينة والمناطق المحاذية لها فما صورة قاعدة دور في مواقع التواصل الشيماعي في،, في إدارات معينة وخاصة الاسبيتارات قاعدين يعملوا في الشكير مع بين بيترب الصورة دارت في موقع التواصل الشيماعي شملت حتى ولاية قبلي لانه صحيحة الصورة هل النوع الطريقة هذيك معناها معتمدة وإلا معناتها المواطن هو اللي عملها ولا الادارات اللي تعملت منها كي قلت نقاط ممكن كل معك معنا مدير الحمايه المدنيه يعطيك النقاط خاطر لديها امور عمليهيه من بين النقاط اللي جبناها هي الاشكال سكاير باش نعملوها بالرمل وفي نطاق الاستعداد معناها مش الإدارة الاداره ويدخلش المواطن عندي يعني صحيحه الصوره موجود ممكن يكون. ما شفت شن المواطنين. أما ذي كنت موجود من النقاط المثارة أنه الحماية المدنية توزع على أكياس هذه للبلديات، للبتعبة بالرملة، مم. الاحتياط من بين الاحتياطات. كنا قلت كعملنا تورم ت على المذاقات المية اللي شفت المذاقات بال من النقاط اللي ممكن ندرسها. لكن قلت من الأول أن إحنا روا نخدين الأمر عادي مش وكان أمطار في مدنين. صورنا حتى تكون أمطار فيجبيلي، في من أمطار ممكن نحكي، منا في ال في مئة مليمتر، منا قلنا نحسب كل شيء، منا كان فسبطار في أي دار أخرى خصنا فسبطار إذا عنا في أشغال أخرى لم تعاحمي، ما يمكن ما كذب برسيل قطر أو سدي سديادات حديثة موجودة عمليةية، منا اللي نحكيه فيه زيدت أكده حتى وزارة الفلاحة وزارة الفلاحة اليوم هبطت بلاغ طالب فيه حتى الفلاحين. من أنهم يخلوش الأغناء ممتاعهم بيد على الإصابلات ممتاعهم معناه الحديث اليوم على التقالبات الجوية ما هوش كان على المناطق اللي تم ذكرهم فما زاد حتى المناطق اللي لم يتم ذكرهم يلزم حتى هم يكونوا في في وعلى يقضى كاملة نغوص شوي بالله يا فاضل على منطقة قصر غيران. المنطقة هذه تتميز بمعناتها المناخ متاحة نعرفوه الناس كله حتى البنيه من تحتية متاحة نعرفوها لكن زاد فيها سياح وفيها مواطنين اللي هم اهلين في ولاية ايكبيلي. السياح بطبيعة شفنا العام اللي فات كانوا تشك وياسر من المنطقة هذه. العام هذايا في ما يخص اللجنة. لانه اتخامن في انه تهبط بلاغ الفترة هذية انه اه معناتها السياح معناتها تقديلهم رو رو بيش اه فما نوعا نوعا نوعا نوعا نزول امطار بيش خليهم في بلاسة معينة لا بيش هزهم للمدرسة لا وين بيش يباتوا اذا كان قدر الله تصير لالكارثة معناها فما صارت العامل يفات كارثة في قصر غيلان اللي السياح ما عارفين وين بيش يمشوا يباتوا لان رستلهم يباتوا في مدرسة معناها هذية اخذتو بعين اعتبار معناتها في, في وهو بخلاف حتى الاحتياطات لتخذاتها اللجنة خطر ما نقولش نحكي على التجهيز نحكي على اللجنة طبعا لجنة تم احتياطات كل خضيناها أم بلوس بخلاف هدايا عنا العشية جلسة متاع اللجنة المجلس الجيهة والسياحة م. اللي هو من نقاط الكسرغيلان من السياحة قلنا باش ندرسها وتحطوا فاهم البيهي في نشوفوا الإجراءات في المجلس العشية و... مجلس الجيهوي للسياحة اللي هو باش انترق ساعتين اكس أي مش هي مهدد بالفيضانات. المهدد بالفيضانات هي الغابة والمنطقة السياحية. لكن الكومبينك والوالعين المعروفة هي هي المهددة الفيضانات مالك ك ك كمدينة وكمدرسة وكبعض السكان أخت الـ ماوري صغير. تبغى سعيا ما مش هي مهدد بالفيضانات. هي الغابة. ال الواحة والمخيمات الموجودين فيها. هتم أكثر شيء علشان نقص على السياحة. أنت مش هتلموتن توسى همنا وعازيز علينا. المنطقة المهدب للواحد هي السياح هي سياح. هي منطقة سياحية يا واد سياح منطقة سياحية يا واد سياح سيفاذر سي سامحني فما المواطن الناس ما فين تقولش بيمركزوا على السياح بيوم العام اللي فات الحديث كان على السياح والمواطنين غادي لا. محجورين هنقوم قديك المواطنين في القرية متعال رسل غيلان بحاول له 200 و 300 مليمتر ما يعملوا هاد الشيء مصل وهاد المهي بلاس غير مهدي بالفيضانات بلاس. خاطر هي بلاس عالية. بلاس عالية مم. وغير مهدي بالفيضانات المنطقة ال هي أقصد الواحة عايز. معروفة في الجديد كل منها الواحة هي بلاس مو كثرة بلاس الجملة المية هذي كلاش الواحد وهي المنطقة سياحية ومنطقة مزيانة برشا هي كلاش سياحة من المخيمات في المنطقة ذيك كلاش نحنا نسياح رأوا المواطن تونس يراو هاد الحد عزيز عين أكثر حتى من مسياح. واضح. في من خص شيرب والسيجي زمنطقة هذه زدا كانوا تعرضوا حتى العام اللي فات حتى المحصول حتى مواطنين علقت في المنطقه في ولا تدخل إدارة التجهيز في المنطقة سينها ضمك كيفش كان؟ هي منطقة هو تتدخل تدخل ولا البرنامج تدخل لساعاتها كعضو في اللجنة في المتابعة للمجابتك. بالمؤددات وقت, وقت, وقت طلبت طلبة الم الحماية المدنية أنواع متاع المؤددات مع اثنين هم مع الحماية المدنية في الأمور العملية من استئذان في البرنامج في الاستئذان أي ح الحماية المدنية تطلب حسب الإمكينة متاعه حسب ما تشوف لازم مكنسه من الكيمين بتاعه التدخل ممكن يتطلب اكبر معدات اثقل اكبر تطلب الباتوله من, من وخرجنا الكرهب اللي هي نورمالمون خيا المواطنين ما يدخلوا بالكرهب سرتو خرجنا الكرهب الاولى والثانيه تبلغ هاي حقهمش يدخلوا صحيح مواطن فلاح يحب يشوف يطمن على محصول. على, على, على محصوله على المواشي من يصبر شوية خاطر الارض صبت ورد الفلاحيه ارض طينيه بطبيعتها احنا ديجا دخلوا بسعوبة. حتى نرى إحنا نجم اللي لون جام تعني من نيش العجل دور متعاوننا البرم في السيج والشرب نحن ندخل في الطيقل الجاهوية نروح في, في المناطق الفلاحية المناطق الفلاحية المسارıkl الفلاحية ما هيش أه أه نحكيك نحكي نحكي على التجهيز ونحكي قبل على التجهيز نحكي على اللجنة اللجنة أول حاجة كما ذكرت توا من بين النقاط اللي قلناه ي... أن تليفونات نتعال عند المواطنين اللي عندهم غادي مغادين وعندهم الزريب ثمينة كتير يخرجوا من يعني من... خذتوا الارقام الكل عندهم وبعد. موجودين منها مش مخلينها. موجودين منها للا... خطرت... ليش مش... مش مش تخدم قبل التليفونات نتعال المواطنين غادي موجودين عند المد وعند ال ك معتمد كرئيس لجنة المحلية المجابات كذا من بين النقاط هذه نوي نطلب من نطلبهم كلا طلبهم لجنة بس يخرج من المناطق المختلفة بالنسبة للدكان بتاعنا نحن على الطريق الجهوية 103 وثلاثة لطروبة جبسه حاليا هو مقاولات باش تنطلق على قريب في إصلاح أضرار في ذنة اللي فاتت <تصفيق> برغم أنه المطرر لما رفات الأضرار المتاح هي بسيطة وصل لحناها لكن عنا مقاول باش ينطلق بالمبلغ على قريب المليار <تصفيق> في إصلاح تها بيحاولها حتى ولو الماء باش يسوق الطريق تخطى الطريق ما يكسرش الحوايش باش تعملها <تصفيق> بالسيمان مش تعملها بالجيبين ثم حماية ثم مشروع موجود حاليا في بيحاولها طريق. نسبة على روحه مش تقص طريق ساعة من زمان لكن تمش حتى ريسك تمش تكسيل الطريق تم حتى اختار أما الماك اللي تعدد شق طريق من المواطن ميز يجازف م. يستنى يصنا شوية خاصة نغدي نش بالقرب ما ميبقاش برشا بالطريق ساعة من زمان ما يتعدى يصبر شوية ويتعدى وبيحاول له هي الطريق من بعد يتعدى الماي قد طريق لبس عليه خاصة بعد في الأشغال عنك في البرنامج. وهذا حديث في من خصم دخل قفص في من خو من خصم على جية الحامة. ونعرفوا لواد الربيب موجود غادي فما تدخل ولا فما برنامج مجاز وفاء كي نوت هي اضرار نتاع الامطار نتاع 2016 لها على الضوه هي من هذيك قديمه عاد في 2017 كملت هكا ولا كملت 2017 ديك بالحساب الامطار هذيك بان الامطار اللي وقعت ساعتها الكسر الطرق القناطر والقناطر كل تعاودت بمضاعفة نتاع الحجم نتاعها معناها قين حساب المطر هذيك ومطر أخرى. معناها ديما وقت نعمل حساب حساب المطر وعنده نسبه 10 متر كوب في 1.5 على ديما عليها لها أمطار أكثر منها السلام قوة تربي عظيم ما من من النكروش من النكروشة بطبعاً تاريخ الوطنية هي الطرقات تقول إحنا ميز أردو أنها ميز مش الميتة من كم نفس المستوى في الدراسة متعك من وترود من الطرقات ال مش في الأحياء من الحكيت كلا قصر غيلان نصفنا الروحنا بيشتغل ساعات لكن الطرقات الوطنية نصف مش للروحنا من الدراسة اللي عملناها والإنجاز اللي اخدمناها الأساس أنه لمطر البقات المرتات فيها مرة نص كبر الكثرها وما يتعب منكسر البرشيات كلنا بقناها حتى داخل تعطل درجة المياه أو مرانية كان نشوف واد مالحة بالعين تشوفوه إنه نضيف مسحات ملوثة ما فيش حتى وبالساكن منها حتى عوائق باش أشجار ولغيرها باش تعطل حركة السيلان الماء. خدنا حتى يتمتعنا بحاوله خلص لبس، خلص لبس. ان شاء الله لابس نزلنا بش نواصل معاك سيد المدير الجاوي للتجهيز في نفس الموضوع هدايا بش نحكو زاد حتى على ال... في الداخل في ولايه تقبلي عنا البنيه التحتيه على طرقات متاعنا فما إشكاليات و يخص ميخص المناطق كما نزل كما معناتها لما نتقاديك بالذات فما المي في ساعه ما يطلع معناتها الاشين للاحتياطات نتاعكم تو بعد الفصل المستمعين نتاعنا نجموا يتواصلوا معنا على 75 493 859 رجع معكم في برنامجكم كالعادة العاده مشاغل وبعد الفصل <تصفيق> شبه. مية فصص ساعة بيم بدل الموجة وصل صوتك <تصفيق> حب على تفرهدة مع العائلة ولصحاب قهوة على البسين مع نسمة تعمل كيف عندك عرس ولا مناسبة تهز الصغيرات تفرهدو فيل العاب معلق كان بمنتزه جن راس العين توفر لكم قاعة مؤتمرات وأفراح قهوة صالون دوتير وإسبرس للصغيرات منتزه راس العين جن عورة هيا تفرهد شركه أثاث ليبيا سوميكس ترحب بجميع حرفائها الكرام بيع جميع أنواع الأثاث الصالونات وتجهيز المطابخ العنوان طريق بسيك بيلي رقم الهاتف 36-15-93-38-20-74-27-61 أثاث دارك بدل الموجة وصل صوتك مشاغ اللي بزوة. مشاغل نفزاوة عودة من جديد برنامجكم الأسبوعي برنامج مشاغل نفزاوة وصلنا للماضي ساعة وخمسة أتقائق باش نكمل معكم أقل من نص ساعة في برنامجنا لليوم الحديث على أهم المواضيع وأهم الملفات على طويلة حوار اليوم هو التقلبات الجويه اللي كل مره نطلع على الطقس اللي نشوف فما صحيح فما تقلبات جويه مع هذيك كل فما تطمينات من طبعا المعنيه وخاصة مش ويلي جبيلي نحكو على ويلي جبيلي اليوم نحكو على رئيس لجنة مجباهة الكوارث اللي هو طبعا كان أمس عقد اجتماع مع لجنة الكاملة وتحدثوا على كل الظروف لون كانت تطمينات جينا من عند سيد ويلي جبيلي سامي الغاب اللي هو يترأس اللجنة هذه تحدثنا على الطرقات فيما يخص المناطق الزرقاء وفيما يخص خاصة منطقة تقصر غيلين تحدثنا زادة على مناطق السجي والشارب اللي مناطق هذه ديما تصبح فيها كمية كبيرة من الأمطار تحدثنا على بعض لغناتر اللي منهم جنترت ود للربيب اللي عانت سنين وسنين من طبعا الأمطار حتى هي زادة فما صار تهي أمتاحها وانتهت الأشغال فيها في 2017 فمن بعض الطرقات اللي منهم ما يخص اه منطقة اه اقصر غيلان والبناطر اللي موجودين غادي زاد المناطق اللي محاذية الى ولاية اه والى اه القبلة اللي هما الطريق الجهوية الترقيمة بصراحة ما نعرفش الترقيم لكن اللي هو طريق نقوله طريق اه القطعاية وطريق توزر وطريق دوز شنو السلامة متاحة شنو تدخل الادارة الجهوية للتجهيز خلينا نبدو فيما يخص اه طريق توزر الساعة عاينتوها وللإيش نوع جديد في الموضوع؟ طريق توزر هو ما الجنتة متعة عادية مثل حتى شكل فيها اللي عندنا كنا الجنترة واقعة توسعة متعها وإذا المالح في مخرج متع قبلي عندها عميله ثلاثة تم توسعتها. م. الباقي بالنسبة لطريق الوطنية 16 اللي هي طريق توزر عمرها حسنًا في جهة الجهة الغربية م. من قبلي لطريق توزر. كنا نعود نذكرك كونه من, من الجهة الشرقية من الطريق الوطنين 16 من قبل اللي لطريق قابس منها الجناترة كلها تقريباً فوق 50 قنطرة منها كلها وقعت تجديد متاعها توسعتها، تهيئتها، حمايتها هذا اللي فيه نقول لـ 2017 بقدت توطيق الوطن الجيهوية 2010 اللي هي تجي على بجمب وتسان تول سمع على بشلي والبيديت آه آه دي كده وقعت انتهى مؤخرا منها لها السنوات سنوات صناعه التقويم بتاعها بالخرسان الاسفلتيه ومراوات حزت لبسها على الطريق المحليه 951 اللي هي ب نرجع على طريقة الجهوية تقويم كانت بكلبة 5 مليار دويت طريقة المحلية اللي هي من المفترق بتاع من من طريقة الجهوية دي من, من المواصلة بتاعها تعدى على الكليبية نويل اللي حتى المفترق مع طريقة الجهوية الوطنية 20 في منطقة زافران هدية فيها أشخاص هي تهيامتاها فيها برشاك الناتر زادة جديدة توسع متاك الناتر موجودة 10 مليار بطاقة الوطنية عشرين اللي هي بصد الإنجاز من الم المقالس اللي بدأ يخنفها بكلفة 18 مليار. هي من من دوز ح الحدود وليت جابس من ابتجاج مطمة، اشغال انطلقت ان نسموه طريق مطمة، طريق مطمة، طريق وطني عشرين طريق مطمة، في زد ربع سبعة خمسين جنت اللي بشتوقعتها هي امتها، كلها في اشغال موجودة بفي تدخل كلها في إطار مجابات الكوارث مجابات الأمطار نقول مش كوارث، الله يربي من الكوارث، نسألنا بيل تكون في منع من الكوارث. نرشوا الطرقات فوسط البلاد اي هذه هي النقطه المهمه خاطر اللي يسمع فينا المواطن يقولش يقول مركز وكان على الجهات المحليه وسط البلاد وطرقات هي نعطيك نكته منها في جلسة مع مواطنين قالوا اشبي ما تزيد نشوف فيهم كان في طريق رئيسيه ماشي جايين يخدموا فيه طريقة طريقة طريقنا طريقة ذكر الطرقات البلديه مش تبعتنا أبا <مش> أنا حبيت عندي معلومة جيست النزل اللي فيها تدخل من إدارة المياه العمرانية مشروع <مش> أنت تخفيض النز عملية نزل عندكم أنت من يل تعرفة في الغابات من هبتو الناب <مش> الميد المائيين هبتو هلاطة مشروع بقريب مليار ومائة بالنزل الجوفية من المبين الطريق الجهوية 210 وعشرة طريق فوار دي زون اللي طريقتها عاية في مشروع هذا بأحداث قنوات وأحداث فيها مليار ومية يهبط المستوى متاع الميد الموجود توه الأضرار من الميد اللي الأضرار الديار بيحاولوا لها هذه بيتوفّر كم نق نقضوا إن شاء الله. إن شاء الله. بقيت المدن الأخرى، الال، الترقات الأخرى بقى من البلدية أهم حاجة هي إحنا في النقاط الزرقاء اللي جبتها في اللجنة مشابهات كبار اللي هي وين تقلت المياه؟ عطينا وين بالضبط النقاط الزرقاء اللي قاعد يسمع فينا المواتر ما يعرفش نقاط الزرقاء النقطة الأولى هي أكثر غليل ثم ثم النقاط الزرقاء ال منها مش همش فصل مدن أي اللي هي مثلا كي قلنا لأن غيلان اللي هي مأ مهده المنطقة السياحية متعقصر غيلاني مش متزنة أكده مش مش مش المدينة كلها مش قصر غيلاني كلها منطقة سياحية قصر غيلاني <سيحية> مهده في أضنة أمطار جي من بنقديش من مطماط من من الجبال بعيدة هنا euh -huh. من المحط الأمطار نعرفوها والدينا كده جاينا نجم نتوقع منها نيجي نأخذ ح حذن بتاعنا فا من نقطة جي الموت نبكي يقول لي أحمد بلي يقول ال سيد مدير الجوي بالكم من تنفيس السدود <تصفيق> خطر النقطة هذه اللي آثارها في ولاية تنابل هي المشكلة تنفيس السد لزوثما زو دود نفسهم هي اللي زادت الثلاثين بلا يقول لنا يقول سيد مدرجوي ما تنفسوس للسدود تنفيس السدود من مشمولة المندوبية متعالجيوي للتنمية الفلاحية في جبل يحت معناش سدود باش نفسوها على بنخديش ممكن بنخديش مش عارف المهم معنا تم هي مشروع في الموجودة تخدم وباش يزيدوا يقووا جمع التلاح ممكن كون جات الماده المندوبه توي تعطيك هي, هي, هي الوديان اللي تهبط لكسرغيلين باش كل المنف... تنفيث انتهى بالعكس المفهوم نتاع المواطن مش نقص من المال يهبط في سرغيلان يحاولوا الوشم نتاعو وفي مشروع موجود خدموه و... وفيه الصيانه نتاعو مشروع كبير ماشي نقصوا على الاقل 30 نتاع الامطار اللي تهبط لصبغيلان يوزعها في في بلاصه اخرى اللي تصب على من يتجمل شققات التجمعات ما مع أقصر غيلين ولا نقاط الزرقاء نقاط الزرقاء عن طريق هو نتاع مسك في ممكن تقص ممكن تقص بعض الوديان ما نجمش نعملوا كل على الميزانيه تكلف برشا ولا عملنا المنشآت على الواد مش فوق الواد ييش مش بقولو هذا في في منشئ بقولو هذا يقولو احنا كاسيس اا لكن محميه من رجله من هالمعطن يستنى شويه حتى ينقص الماء ويتعدى الطرقات الاخرى اللي هي موكزت نقص في الامطار هي طريق القصل الطرق الجهويه 103 اللي, طريق اللي بجنب الشارب ولا من المناطق في الحياه ذيك كيما تكفي مشروع بقريب المليار منها بالاصلاح نتاع وتقويه الطريق نتاعو وفيه برشا احتياطات هي مش جناتها هي احتياطات لل في صورة ماء الماء يتعدد الطريق يجا نعم يجا منفس يجا خلاص ما تكسرش الطريق يتعدى كانوا في منشأة مائية منا يتعدد في الطريق يتعدد في الطريق, الطريق ما يتكسر الطريق وفيه برشا جبيون برشا حيوت برشا طيب برشة خدمة مليار إيش يعني بالكمات كل التوقعات المشيقات المشيقات كل نخبة فهل بحاولنا بالمنشئات الموجودة فهل من التاي أمتها تبقى المناطق الأخرى معروفة عدد المواطنين كلها وحماية الداخل كما في البلدات كما ل... المناطق خل... الوين تصب طرد تقلت في, في المناطق خل... وهذه كما هي بس حد موجود فيها هي تم موارقة تطرق لصيان تلك المناطق منشآت ولو منشآت مش هي برشا ما المنشآت متاع تصريف مياه الامطار في سوء الحد نطفوها اللي قلوها في بلدية عملنا مشروع صغير متاع تصريف مياه الامطار نقصوا بعض منات فخرى. وهذا يعني من عشان بعض التدخل للحماية واللجنة في حد ذاتها في شفط المياه الراكدة هذيك. واضح. مم. واضح. هذي فيما يخص تدخل آآ إدارة الجهوية للتجهيز وفيما يخص تدخل لجنة موجبهة الكوارث. باش نكمل مع اخر نقطة واخر سؤال هذي دور اللجنة وهذي دور الادارة الجهوية للتجهيز شنو دور المواطن فاش يتمثل دور المواطن هل المواطن باش يتفرج يبقى يستنى في الادارة الجهوية للتجهيز باش تدخل اذا كان فما مناطق ما تنجموش تغطوهم الكل معناتها ساعة ولا ساعتين باش تنجمو تتنقلو لهم في الوقت ذاك المواطن شنو ينجم يعمل هات, هات نوعا ما توعية للمواطن هو المواطن اللي يحبه منه قبل كل شيء هي الإعلام مناكير يشوف في المطر ولا ما سبوزو مناكير السجي اللي هي بعيد شوية ولا ب بلاس صبت ولا ودي, ودي صبت يعلم سوتوا يعلم, يعلم الحماية مدينة عندهم الأرقام الخضراء مية وسبعة كانوا الأمن ولا الحماية يعلم بوجود الأمطار بوجودة أودية هذه مهمة المواطن اللي يعولنا فيها برشا في سرعة الدخل النقطة الثانية بالنسبة للمواطن هو يصبر شوية دقيقة ويد ما يجازفش ما يجازفش بالنسبة للطرقات خطر تم اوديات نجم تبقى ته... ته... ساعة من زمان تجري وذا يهبط من الأول مع القوة خاصة في طريق الشارب للطريق اللي... اللي الجبل القريب يسر منها السرعة الطيار ال... ال... ال... ال... بتاع الويد يسر. نجم يقول هؤلاء 50 سنتي فوق الطريق ما يخوفش لكن هو القوة بتاعه. نجم تكون الطالب ونطمن من المواطن أنه ما يجع زفش يستنى شوية يعلم خاصة يعلم السلطة المعنية الحماية والأمن المواطن دي ما يبقى هو شريك في العملية هذه ما م. قبل لكن ما بعد في الأثناء في في, في, في الأثناء في تولي لدارة تخدم ويولي الحمال المدنية تتدخل هل المواطن يبعد من المنطقة هذيك ولا يتدخل معاكم فما فما مواطنين يجيبوا يصطلوا ويجيبوا داخل الحمتة هادك الدخل من داخل في المسكن المتاع وفي قدام الدار المتاع وبش يمشي الود بعيد داخل فيه من حق المواطنين اللي هم اللي مقاولات من المواطنين م كمواطنين ولد جهة خاطر ما هم كل مولد جهة كمواطنين هادك يعاوننا بالمعدات أما كمواطن عادي يدخل قدام داره من أي دنيا يدخل وي ويعاون نفس يخلي اللجنة تخدم خاصة اللجنة المدنية والعوان والإدارة والمعدات يخلوها تخدم لا يجوش قدامهم لا يعطلوها يعاونهم كأي عمل موجود مواطن شريك معنا شكرا لك سيدة المديرة الجهوية للتجهيز بيكبلي سيدة نجيب فاضل كما اطلب السيد المدير الجاوي من المواطن الاتصال بالأرقام الخضراء في الحماية المدنية زادا نطلبه زادا دورنا كإعلاميين المواطنين بالاتصال زادا حتى بالإذاعة 75 493 859 هذا الرقم على ذمتكم ولا 75 499 950 الرقم الثاني بتاعنا على ذمة المواطنين إذا كان فما أي حاجة تنجموا تحبوا توصلوها فيما يخص خاصا إذا كان نزلة الأمطار على أجيالمتعكم فما أضرار طبعا داي دورنا زاد كإعلاميين النجمو نتعاونوا مع السلطات المعنية برشة مرات تاسي نجيب إنه المواطن يتصل بينا وإحنا نعملوا البلاغ ولدى الجهوية تسمع ولا للحملة البدنية تسمع وهي تمشي تنقل يعني دور الإعلام دور مهم جدا هي شراكة بين المواطن والإدارة واللجنة اللجنة där واحدة مش, مش تخدم المواطن وحده مش مش يخدم. هي شراكة بين تعاون بين المواطن بين الإدارة بين السلطات الإدارات وسائل الإعلام المجتمع المدني زاد حتى في gdzieś في اللجنة البارح معنا معنا المجتمع المدني الاحمر الحليل الأحمر وتذكر متاع وتحضيرات وزد قيمة وموجود وحضر راح وزاد في قيام في سر في لل... المهمة من... موجود بجمعيات المجتمع المدني عاونا للإدارة اللي ذاعوا تلبس كل مركبيهم. في ال... سيد مدير الجوي لتجهيز سيد نجيب فاضل سعيد اللي أنت موجود معايا اليوم في الحديث على أهم موضوع في الفترة هذه في ولايتك بلي هو التقلبات الجوية المرتقبة وتطمينات من عند السلطات الجهوية إنه رأوا معناتها في ولايتك بلي. على أتم الاستعداد بالنسبة فيما يخص للجنة رغم معناها ما بين ذفريني وهذا يا موقفي إنه معناها الإدارات متاعنا ما عندهاش التجهيزات الكاملة والكافية إنه تنجوا معناها لقدر الله في كارثة كما صار في نابل معناها نقدر الله رو في ولي تقبل لي معناها الإدارات متاعنا معناها هذي كلمي مهوش كلم سيد المتين الجاوي فما, فما نقاس كبيرة ما عندهاش معدات كبيرة ياسر إنه نتحمله رأو ال المنتهى قدر الله اللي صار في نابل مع هذاي كل ديم الأمل يبقى موجود والإدارة إنتان على تمل إسقادات فضل سيا نجيب هي كلمة تعقيب على كلمة تاكب الإدارة تقول ما عندش متريل أمم وكنت قلت كراو المقاولات المتعقب اللي من أكبر المقاولات في الجمهورية م. من المعدات المتع تود حالياً المقاولات المتعقب اللي يعاونه في نابل رأو المعدات الموجودة في الولايات تقبل بيحاولات كافية بس تعمل بتعاون مع المقاولات هو مش هو الإدارة التسجيل. هو أول المقاول شريك <تصفيق> مع الاداره معدات موجوده في قدر الله ولا ولا ولا <تصفيق> كلها خليتنا بعضها. نخدم مع, مع المقاول, المقاول, المقاول, المقاول المقاولات زي ده كبيرة ويعاونوا, ويعاونوا, ويعاونوا وفي كل وقت يعاونوا. فانا هتلاقي مشكلة يعني. ما تخوفوش المواطنين كل ما معدات. معدات موجودة. مش موجود عند الإدارة موجود في, في اللي موجود للمواديات ما ما وزاد يرزن إن بينه النقصة دي الاضافات نقوله ما الناس لا لا, لا, لا, لا. موجودة كل شيء موجود إحنا مع الناس معناته لا ممكن نقصين شوية في بعض المواديات لكن في المنطقة موجود ولاد البلاد موجودين والمقاولات ولاد البلاد من أكبر مقاولات الجمهورية واضح, واضح. مشكور لسيد المدير الجاوي للتجهيز سيد نجيب فاضل كيف كيف تدا سيد ويلي قبل مشكور على التدخل عبر الهاتف منذ لحظات هكا وصلنا لختام برنامجنا لليوم في برنامج مشغل نفزا نعود نذكر تحدثنا على إذا كان فما إمكانية لهطول لهطول أمطار غزيرة في الجهة شنية أهم الاستعدادات فيما يخص لجنة مجبهة الكوارث وفيما يخص زادة الإدارة الجهوية للتجهيز اشني حالة الطرقات متاعنا سواء كانت في المناطق الزرقاء بمي وسماء كما اللي منهم اذكرناهم ومنهم من منطقة أقسر غيلين أو مشيه ومنهم زادة منطقة أم السجي والشاري وحتى زادة طرقات متاعنا في المدينة في ولاية كبلي كيف كيف زادة في المدن في سوق الحد وفي دوز وفي الفوار في المناطق هذه الكل المهم الوضع الجوي كما نشوفه الوخياني كل ما يخفش على المواطنين كيف كيف زادة المعهد الوطني للرصد الجوي كان نذكر عدد من الولايات لكن ولاية كب مش موجودة لكن هذا زاد لازم ناكدوا انه راو مش بش نحبسوا كادارات ولا كاعلام على التحذيرات من المعهد الوطني لازم نقوموا بدورنا حتى ولو كان متامج بلي ما تم ذكر بلي ديما المواطن لازم يكون في يقظه وفي تاهب تام كيف كيف زاد الادارات نتاعنا هيك نكونوا وصلنا الى نهايه برنامجنا اليوم برنامج مشغل نفزا ونتقابلوا نهار الاربعاء الجمعه الجايه في نفس التوقيت مع أحمد العامري في الميكرو مع زاد زميلي برهان بن عبدالله في الجانب التقني من هنا الوقت نتقابل في لمين